قل لا أملك لنفسي نفحا ولا ضرر தக் ஷ والذي خلقكم من نفس وحلس وجعل من غير فلما تغشى أملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقل الدواء because